أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين في صاد كتاب ميم منه يكن صدرك وذكرى به حرج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 أ ت ق و ل و ن على الله ما لا تعلمون قل أ م ر ربي بالقسط واقيموا ج و ه ك م عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما ب د أ ك م تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلاله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 وأن تشركوا ا ب ل ل ه ما ف م ي ن ز ل ب ه س ط ا ن ل د ن ت ق و ل على و ا ا ر محمد راتب ا ل ن ا ب ل أمة أ س ل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 قال ادخلوا في أ م م قد خلت من قبلكم من الجن و ا ل إ ن س في النار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 في ستة ض ي ا ثم ا س ت و ى ع ل ى ا ل ع ر ش ي م ش ر ا ل ل ي ل ا ل ن ه ا ر ي ط ل ب ه ح ت ي